ستة فقط ستة فقط حتى الان ستة من ستة عشر او من خمست عشر اي كنا طلت الفجر اليوم في وقته نحن نسأل أن يكون صلت الفجر اليوم في وقته لم يجب سوى سبعة فقط سمانية عفوا أنني أصبح هناك مشكلة في في حضور الناس يعني حتى برضو المرة اللي فاتت يعني الحضور كان ضعيفا جدا الحضور كان ضعيف جدا في المرة اللي فاتت ويعني أتمنى أن الأخوات المشرفات يعني يبحثنا هذا الأمر أتمنى الأخوات المشرفات إن شاء الله بإذن الله يبحثنا هذا الأمر ويوفن ويوفان ب لماذا حضور المرّة حضور الدرس الثالث كان ضعيفا إلى هذه الدرجة ثم نحن اليوم حتى الآن لم يكتمل نصف الفرق. أتمنى جزاك الله خيرا أتمنى أن يعني كل كل وقت مشوفت مجموعة أتمنى أن هي, إن هي يعني تبحث لنا مسألة غياب الأخوات يعني حتى في مجموعة لم يحضر منها إلا واحدة فقط. خائدة المجموعة تستطيع اللي حضرت وده أمر يعني يقلق هذا أمر يقلق وبرضه اليوم العدد ضعيف اليوم العدد ضعيف أتمنى إن شاء الله بإذن الله يعني أتمنى إن الأخوات في المجموعات الخاصة يكون في تواصل مع مع مجموعات مع الأخوات اللي ما في المجموعات ويعرفونا إيه المشكلة اللي عندهم ويعرفونا إيه المشكلة اللي عندهم هل مشكلة موعد هل مشكلة يعني بعضهم ما عارفواش يدخلوا الظروف طيب هو يعني أتمنى إن برضو توافونا بال يعني بالأشياء دي بحيث إن إحنا يعني لو بيدنا حل إن نقدر نوصل إن شاء الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه والآله وصحبه وسلم تكلمنا المرة اللي فاتت في إيه المرة اللي فاتت كان الدرس عن إيه أو تكلمنا عن أي نوع من أنواع الأوراد عن الذكر عن الذكر جزاكن الله خير حد ذكرنا كده سريعا, سريعاً بفضل الذكر بما قلناه من المرة الماضية في فضل الذكر تذكروني أذكركم جميل جدا سبق المفردون أحسنتي ثم ألا بذكر الله تطمئن القلوب نعم وأيضا ما جلس قوم يذكرون الله ما قعد لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونذرت عليه المستاكين وذكرهم الله في من عنده تمام وأيضا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه آآ كالحي والميت نعم آآ من شغله القرآن وذكري من شغله القرآن وذكري هذا حديث فيه كلام يعني متكلم فيه هذا الحديث متكلم فيه ولذلك لن نذكر المرة الماضية فاذكروني أذكركم نعم سبعة يظلون الله في ظل أحسنتي أحسنتي سبعة يظلون الله في ظل يومن ظل إلى ظله وفيها ورجل ذكر الله خواليا ففضف عيناه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وآدرا عظيما جميل جدا تعالوا النهاردة نبدأ درس النهاردة بهذا الحديث اللي يعني أعده من من أجمل الحديث ومن أمتع الحديث اللي يعني إلا يعني اللي ما زلت إلى الآن بحب هذا حز جدا ودائما ما أذكره في حتى في أي شيء في أي عمل إحنا بنعمله لان كل الأعمال زي ما نتفقنا المرة اللي فاتت إن القرآن داخل في الذكر يعني كل فضل إحنا بنقوله في الذكر فهو يعود أيضا على القرآن إن الصلاة في حد ذاتها ذكر ان طلب العلم وأعدتك دلوقتي يا أختي وأعدتك دلوقتي يا أخي أعدتك دلوقتي حد ذاتها في حد ذاتها ذكر لله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا إن لله ملائكة إن الله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلاء يطوفون في الطرق يلتمسون أو يتتبعون أهل الذكر بدوره على أهل الذكر. مين بقى اللي يعني اللي يعني كأن في كده إيه كثيبة داخل البلد مثلا أو القرية أو المنطقة أو الحي أو المدينة أو إلى آخره. ثم يرسلوا منهم أفواجا يتبع يعني يتتبعون الناس. فين اهل الذكر فين موا... الناس اللي بتقعد هنا تعمل دايما حلقات علم هنا فين الناس اللي بتقعد تتجمع حول ذكر الله عز وجل يتتبعون اهل الذكر فاذا وجدوا قوما اول ما يلاقوا ناس قاعده تذكر الله عز وجل ناس مجايبين المصاحف قاعدين يقرأوا قرآن ناس اجتمعت على تفسير كتاب الله عز وجل ناس اجتمعت على تجويد كتاب الله عز وجل وتجويد قراءه كتاب الله عز وجل ناس اجتمعت على الدعوه الى الله عز وجل ناس اتامت على عمل في ذكر الله سبحانه وتعالى فإذا وجد القوم أن يذكرون الله تنادوا تنادوا ده يعني يعني تفاعلوا كذا الرواية ما بقصود قوي هلوموا إلى حاجاتكم هلوموا إلى حاجتكم وفي رواية هلوموا إلى بغياتكم الحاجة اللي إنتوا كنتوا بدور عليها هيه الحاجة اللي كانت بنتبلقهاي آه تعالوا هلوموا إلى حاجتكم فقعدوا معهم يقعدوا بقى معهم أو ما الناس دي يقعدوا معه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيحفونهم بأجنحتهم عشان كده يقولك او يقولك إن ال ال المفروض إن إحنا لما أو حلق مثلا في المسجد أو في بيت أو في مكان ما إن احنا نتحلل يعني هنا يعني نعملها دائرة دائ النبي صلى الله عليه بيقول بقى إن فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيحفونهم بأجنحتهم يعني شوف منظر الحنان. اللي اللي في الكلمة فيحفونهم بأجنحتهم أنت يعني دائما ما كنت حتى أقول للأخوة في الدروس أنت متخيل وانت قاعد دلوقتي أن في ملك واقف وراء ظهرك متخيل أن في ملك فارش جناحاته الاثنين وواخدك في حضنه أنت متخيل هذا المنظر، متخيلة أختي هذا المنظر، وأنت أعد مع ابنك وبنتك، أو متخيل أنت أعد مع أختك أو مع زميلتك في الدراسة، وعندما جئنا سكين المصحف، أنت متخيلة هذا المنظر، ان في ملايكة حوالين منك، فردين جناحهم كده يحفونك, يحفونك بأجنحتهم، لا، ومش كده كمان، دا يحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا، يتراكبون فوق بعضهم البعض يفضلوا يركبوا فوق بعض كده بأجنحتهم. لحتى يبلغون عنان السماء الدنيا وفي بعض الروايات عند الإمام أحمد حتى يبلغ العرش وفي بعض الروايات عند الإمام أحمد إيه إيه حتى يبلغ العرش بثناء حسن حتى يبلغ العرش فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء طبعا في مسألة اللي هي مسألة في نوم أجزنحتهم إلى السماء الدنيا السماء الدنيا دي اللي مش الغلاف الجوي اللي إحنا بنشوفه ده اللي بنشوف فيه السحاب والكلام ده زي ما بعض الناس بيعتقد بس مو غلاف جوي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 ويحمدونك ويمجدونك ويذكرونك الناس لأعداء تسبح يعني تنزه الله عز وجل عن كل نقص تنزه الله عز وجل عن كل عيد تنزه الله عز وجل عن كل مماثلة أو مشابهة لمخلوق من مخلوقاته. يكبرون الله عز وجل يحمدون الله عز وجل يمجدون الله عز وجل يذكرون الله عز وجل قال فيقول الله عز وجل هرأوني الناس اللي عاديين تسمع عن ربنا ومسكين المصاحف وبيحفظوا القرآن وبيعملوا بعمله هل رأوا الله عز وجل؟ انت يا اقتي اللي مثل اذكارة الصباح والمساء وانت بتذكوري ربنا سبحانه وتعالى هل رأيت الله عز وجل؟ قال فيقولون لا والله ما رأوك يا رب لا والله ما رأوك يا رب ما شفوكاش لم ي لم يروا الله عز وجل قال فيقول الله عز وجل الله شوف ركز مع كلمة لي وكيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عباد اه لو شفنا الله عز وجل تخيلي لو شفنا الله عز وجل كده ايه اللي هيحصل لنا ايه اللي هيحصل لك ايه اللي يحصل لك لو شفتي الله عز وجل هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول الملائكة وهو اعلم سبحانه وتعالى وهو اعلم منها منهم كيف لو رأوني الناس دي اللي بتذكر ربنا سبحانه وتعالى كيف لو رأوا الله عز وجل كيف لو راى الله عز وجل قال فيقولون لو رأوك يا رب كانوا اشد لك عبادة اه يا اختي اه يا اخي لو انت شفت الله عز وجل لو شفت نور الله عز وجل لو شفت جلال وجمال وكمال الله عز وجل كنت ستكونون اشد من ذلك عبادة الاخت اللي مش قادرة تقعد تقول العشرين طبعا على النبي يعني ستكسر من ذلك الى المئات الاخ اللي مش قادر يقرأ ربعين قرآن سيكسر من ذلك الى اجزاء وهكذا كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدة، وأكثر لك تسبيحًا. كانوا ينشطوا، كانوا يشتغلوا طاقة قوية جدا جدا جدا أكثر من اللي ما كانوا يعملوها، مع إن هم نزلين عليهم ومعدين في وقت يسكن الله فيه عز وجل، ويسبحون الله، ويكبرون الله، ويحمدون الله، ويمجدون الله. ومع ذلك الملائكة يقولون كانوا أشد كانوا أشد لك عبادة، كانوا أشد لك تمجيدا، كانوا أكثر لك تسبيحًا. الله أكبر. قال يقول الله عز وجل كما يسألوني بيسالوا ايه عاوزين بيعملوا كده ليه ايه اللي خلها تقوم الصبح بعد ما طلع الفجر وقعدت تقول اذكار الصباح وبعدين او عند المغرب قعدت صلت المغرب وقالت أذكار المساء وليه عملوا الكلام ده ليه قاعده نقرا المصحف وبتقرا ورد القرآن؟ ليه قاعده بحضره النهارده في الدرس ليه ليه الكلام ده ليه راحت على درس في المسجد ليه شغلت الدرس اللي مطلوب منها انها تسمعه ليه الكلام ده على ايه قال قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة يسألونك الجنة هم ربي بيعملون كذا عزني الجنة هم بيعملون كذا رب يرجون جنتك بيتمنوا إن هم إن ربي إن إنك ترضى عنهم موضوع الخير قال فيقول الله عز وجل وهل أو هم شافوا الجنة ي اللي اللي بيتقروا القرآن اللي بيعملون كذا لذن وهل رأيتم الجنة قال فيقولون لا والله يا رب ما رأوا ما شفاهش قال سيقول هذا جل ف كيف لو أنههم رأها فك لو أنههم رها قال فقولون لو أنههم رأها لو شفت الجن لو شفت قصور الجنة لو شفت اكل الجن لو شفت مراكب بالجنن لو شفت حلي الجنة لو شفت نعيم الجنة لو شفتم خااد من لو شفتم يعني نقل الجنة شجر الجنة لو شفتم أي شيء طرب الجنة أي نوع من أنواع النعيم في الجنة لو رأوا هذا شيئا من هذا النعيم لو أنه رأوها كانوا أشد عليها حرصا هيتمسكوا فيها جدا هيتمسكوا فيها جدا هذه الجنة اللي ربما يعني قد يكون سهل منالها آآ آآ يعني سبحانه وتعالى نحن هنقول دلوقتي في الحديث الحمد لله تملأ الميزان يعني تملأ الميزان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 هيكسروا من رغبتها وهيشتدوا في طلبها وحتى لو هيجوا على يعني بعض شهواتهم وبعض احتياجاتهم لاجل هذه الجنة هيعملوا كده يعني أحيانًا بيبقى ال الإنسان لما بيبقى مفرط أحيانًا في في بعض الأعمال بيبقى من الصح إن هو يجيب درس عن الجنة ويسمعه بيبقى أحيانًا لما الواحد بيبقى كسلان في العبادة لأن فعلا بتدفعه على الحرص على الجنة بتدفعه للطلب الجنة بتدفعه الرغبة في الجنة اسمع يعني اسمع يعني الجنة يخص. هاتي كده درسي ولا ولا ايات الجنة حتى في القرآن اسمعوا عن الجنة كثير ودايما خلي جمي منك الحاجات اللي بتلمس في قلبك الحاجات اللي انت بتأثري فعلا بها لما تسمعيها واكثري من سمعها اسمع عن الجنة كثير اسمعي من داو من داو من داو من الشيخ طبعا من اهل العلم طبعا يعني كلام يعني بيشوى قلب الانسان بيشوى قلب الانسان للطاع احنا يا جماعة لو الواحد يعرف قد ايه الثانية اللي هو في يعني في اي كلام كده ملوش اي لازمة لو عارف الثانية دي ممكن يجيب بيها ملكة ديه في الجنة ده اجمع ده يعني سبحان الله وبحمده يغرث له بها نخلة في الجنة يغرث له بها نخلة في الجنة سبحان الله قال فمما يتعوذون قال يقولون من النار سلم يا رب سلم قال فيقول الله عز وجل وهرأوها هما شافوا النار اللي خايفين منها دي اللي هما يعودين يهربوا منها اللي مخلياهم قاعدين مسكين المصاحف وبي المغرب فقط ويعاني من الفجر تطبخ وأكلت الأولاد ونزلتهم من المدرسة وبعد ما خلصت الكلام ده برأيت تطبخ الغدا وبعدين جاي زوجها من الشغل أعدت معه لما حد العصر وبعدين برأيت نظف البيت مرة أخرى وبعدين أعدت مع الأولاد بعد المغرب ولا بعد العشاء تذاكر لهم وتعمل لهم وبعد الدنيا دي كلها أمضى حاجة جايب المصحف وخلاص دي بعد يوم شاق جدا ونفرضني أجلس تصحى كمان الفجر اللي جاي خلاص لا هي مطروحه جايبه المصحف وقاعده تقرا قران ليه بتمسك المصحف القرآن؟ لانها خايفه من النار عندها استعداد حتى لو جدا هتمسك المصحف وتقرا ليه لانها خايفه مستحضره ان في حاجه اسمها جنه في حاجه اسمها نار فمن يتعوذون قاعدين في قراءاتهم من النار يا رب اللهم إنا, النار. اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار اللهم انا نعوذ بك من النار قال فيقول الله عز وجل هار النار قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال فيقول الله عز وجل فكيف لورأوها قال فكيف لورأوها قال يقولون لورأوها كانوا أشد فرار أشد منها فرارا وأشد لها مخافة كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال وشوفت النار وعذاب النار قال وسمعنا الآيات اللي تتكلم عن وصف النار وأنواع العذاب في النار اه لو سمعنا الكلام ده بقلوبنا فعلا استحضرناه اه لو سمعتي عن النار وعن اوصاف عن وصف النار وعن العذاب اللي في النار وعن الجحيم اللي بيشوفه الناس في النار كانوا اشد منها فرارا كان يعني كان يقال ان كان سفيان الثوري كان احيانا يبول الدم كان يبول الدم فيسألون لماذا ليه, بي... ليه بي... وصل لهذه الحالة فزأوا يعني يداوي فقال هذا رجل بلغ به الخوف هذا راجل بقى خلاص وصل لدرجة صعبة جدا من الخوف لدرجة ان وصل لهذه المرحلة أنه يبول الدم لدرجة أنه يبول الدم هذا إذا كان كان له هذا إذا ذكر النار أو إذا ذكر الله عز وجل عموما فكان يعني النار دا بيشغل الناس كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة كانوا يخاف أكتر من كده انت خايفه اكتر من كده يعني انت ممكن تظن ان انت خايفة من النار وانت مش خايفه فعلا انت فعلا انت لسه تخافي من كده انت محتاجه عن النار اكتر واكتر عشان انت محتاجه لسه تخافي كمان انت محتاجة جلسات ذكر عشان تخافي كمان وكمان من النار وفي وبرضه زي ما في الجنه تسمعي عن الجنه برضو في النار تسمعي عن النار احيانا بيبقى في أوقات هبوطك لازم وفي اوقات فتورك لازم تسمعي عن النار لأن ساعتها النار فعلا سماعك عن النار ساعتها هو اللي يبدأ يحرك قلبك ويهبدأ يقومك مرة أخرى. قالوا أي الملائكة ويستغفرونك ويستغفرونك طبعا هو اللي وقت أسمعك ده الله خيرا جابت الرواية اللي اللي في صحيح البخاري وفي الحديث في صحيح البخاري وفي مسلم وفي الترمذي وفي أحمد احنا بنجمع الاحاديث وبندخل الروايات في بعضها يعني هتلاقوا بعض الكلمات زيادة كده ده احنا بنبقى ايه دماجنا ببقى دماجة المفادات الزيادة او الجمل الزائلة الصحيح ان شاء الله في على بعضها قالوا ويستغفرونك قال فيقولوا فأشفذكم اني قد غفرت لهم يستغفرونك يعني برضو قاعدين هنا يعني يا رب سايبيني الدنيا وسيبين ال يعني الموتاء وسيبين كل حاجة قطاق أو الشهوات تبينها وعدين يذقروه وبمع ذاك كل بيستغفروه طب يستغفرون العينات اللي تذكر ربنا سبحانه وتعالى ذي عن أي تفسير حصل من النوم بيستغفروه عن إنه هم قد يظنوا في أنفسهم إنهما وقفوا الله عز وجل شيئا من حقه وهم لم يوفوا الله شيئا من حق وهم لم يوقفوا الله شيئا أبدا ويستغفرون قال فيقولوا فأشهدكم أني قد غفرت له الله أكبر الله أكبر جالس الذكر يا جماعة يعني تذهبوا بماضينا السيئ. انا كل ذنب عندي قد يغفر الله عز وجل ويشهد الملائكة على أنه غفر لي ذنوبي بجلسة الذكر بجلسة الذكر بس كده خالص الله سبحانه وتعالى تسبح الله عز وجل وتكبره وتحمده وتمجده فأشهدكم أني قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا الله أكبر الله أكبر فأعطيتهم ما سألوا كانوا يسألوا ايه يسألون ايه يسألون الجنة وأجرتهم مما استجاروا كانوا بيستجيروا من ايه بيستجيروا من النار الله عز وجل يشهد الملائكة على هذا يشهد الملائكة على أنه أعطاهم ما سألوا أي الجنة ده كل أجمعها في جلس الذكر وأجرتهم مما استجاروا الصدمة بقى تعالوا نشوف الحديث. قال يقول ملك من الملائكة رب فيهم فلان عبد خطاء ليس منهم يا رب ته فيهم واحد كده خطاء رجل يعني ليس من اهل الديانة ويعني رجل ليس بالمتدين ليس منهم انما جاء لي حاجة. وفي رواية انما مر فجلت معهم ده واحد معدي لهم قاعدين انتم تعملوا ايا جماعة اهم بيقولوا كلام ذكر وكلام حلو قاعد في وسطهم وراجل خطاء بقى ما بيصليش او, أو ماشى عطط رسيب ططر او فيه كذا او عنده كذا او عنده كذا إنما جاء لحاجة كان عاوز واحد في مطلحها فقال لعد لحد من خلط قاعد في وسطهم رب داعي يخش في وسطهم معهم أيضا بإسمه معهم في الناس اللي نالت, نالت هذه الشهادة قال الله عز وجل وله غفرت هم الجلثاء لا يشقى بهم جليسهم وفي رواية هم القوم لا يشقى لهم جليس الله أكبر, الله أكبر. هم الجلثاء لا يشقى بهم جليسهم يا الله شوفوا يا جماعة هذا الفضل العظيم شوفوا هذا الفضل العظيم الذي يعطيه الله عز وجل لجالس لجالس الذكر الواحد بس قاعد جالس الذكر سبحان الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور الطهور شطر الإيمان والحمد لله تمنع الميزان والله كلمة ده يا جماعة أتمنى كده الأخوات ثم حطها قدام منك تباه كذا ببديها ولا تطبخها ثم حطها قدام منها ثم ولا وتقوم حطها قدام منها في, في مكتابتها ولا قدام منها في الأجندة اللي ولا قدام منها الحمد لله تم الميزان يا الحمد لله تم الميزان خلاص ميزانك بتملث تاني الحمد لله تم الميزان الحمد لله تم الميزان ميزانك بتملث إنت صناع لي لسانك عطان لي لسانك ليه ما بيشتغلش ليه ما بنتجريش يا جماعة مع ربنا مش خايفة إن ميزانك يكون ناقص مش خايفة إن ميزانك يعني يطب مش محتاج إن ميزانك تملأ الحمد لله تملأ الميزان الحمد لله تملأ الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأان أو في في رواية يعني تملأ ما بين السنوات والأرض الله أكبر سبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السنوات والأرض تملأ ما بين السنوات والأرض ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كلمتان خفيفتان على اللسان فقيلتان في الميزان خلي بقى من الحتة اللي جاي جدا يا حتة دي جدا حبيبتان إلى الرحمن حبيبتان إلى الرحمن ايه؟ ايه هم جملكين دول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده الله أكبر اللسان ما بيكلفان قول أقول صلى الله عليه وسلم حبيبة تانية للرحمن حبيبة تانية للرحمن يا تخيلوا جماعة لو مثلا يعني زوج وزوجة بيحبوا بعض مثلا الاثنين اللي بيحبوا بعض دول دائما ما يعني بيتجمال والبعض لما يحبه بما طرف تاني بما طرف التاني بيحبه يعني سبحان الله اللي بيحب ربنا اللي بيحب ربنا فعلًا سيتزمل لله بما يحبه الله سيتزمل لله بما يحبه الله حبيب تاني سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الكلام إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأي بأيهن بدأت مش مشكلة دلالة بالإيه بس أحب الكلام إلى الله أربعة